وَلُوطٌ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَ يُونُ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا, إلا أَن قَالُوا اتَّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْنَ رَبِّ صُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ اوس دغري مې روکو ترجمه اوسو چې دا الله د آیاتونو او دا غدم ملاقات نه انکار کوي نه کوئی بزماده رحمت نه مایوسوي او هم درخه خلق وی چې در ناک عذاب ورلا مقرر ده نو د حضرت ابراهيم د قوم د طرف نه بس دا یو جوابو چې دې مړ یا یو څه ووي نو الله د اور د عذاب نه خلاص کو بهشک چې پدی کې مؤمنالو له ډېر نه خبرتي دي او حضرت ابراهيم عليه السلام وې د تاسو چې دا الله پاک نه بغیر ځان د بوتان خوخ کړي دي نو داس تاسو دا تاسو د دنیوي مینه محبت په وجدي دی. بیا د قیمت پرواز با تاسو د یوبل مخاليف شي او په یوبل با لعنتونه وایي او تی کاو نه بم دوزخ او هي شوق به در سره امداد نکوي نو حضرت لوت علیه سلام ده آغا تصدیق وکو آو حضرت ابراهیم علیه سلام وید چیزه ده خپل رب ده فارا پردم پریدم دیر زبردست ده ده حکمتونو خاون ده آمونگ ور تزوی اسحاق علیه سلام آن مسیح یاقوب علیه سلام ورکو او دا هغه پاولاد کې مو د پیغمبره او د کتاب سلسله جاری اوسه تا او هغه لم په دنیا کې هم غټ اجر ورکو او په اخرت کې به پنیکانو کې شمیر وی او حضرت لوتا علیہ السلام او پیغمبر کړم سواغ چاغا ول قوم ته وی چې تاسو داسې د بی حیايي کار کوي جس تا پر تولہ دنیا کے ہچرے بلچا کرے نہ رے تا سودناری نو سارا بد پھیلی کوی او لار شو کوی او پڑک میں لسکے نامناسبہ کارونا کا کوی مدد قوم جواب ورتبس یواض داو جسے لالشا تدا اللہ غذاب راولا کر اختیار وای حضرت لوتا علیہ السلام دعا وکڑا يا جما كير ديغارا تديم دي وبسدانو پمقابله کي جما مدد او کرا ولم جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا قالوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها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 وَأَرْسَلَ قَبِيلَهُمْ دِرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا لَمْ رَأَتْكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان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 خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أصدر سلورم ركو ترجمان أو صوح في زمان حضرت ابراهیم علیه السلام تا در زوی پیدا که دلو زیر یارو نو دای دا هم ورتوی چه من خو در دقی کلی خلق تباکول قارو یعنی در لوت علیه السلام در کلی خلق زکر چه دقی خلق دیر بدعمل دیم حضرت ابراهیم علیه السلام ورتوی یه حال تا خو حضرتی لوت علیہ السلام و سیگی اگوی جواب ورکو چی منگ تا آقا یو پا یو معلوم دی منگ با حضرتی لوت علیہ السلام او دا بال بچ طول بچ کرو خو یواز خضبه پا پاتی کی دون کو کی پاتی شی. او سو وقت چیز منگ استادی حضرتی لوت علیہ السلام لورق لل ناغا پری غمجن شو او ظلی لن تنگ شو او حقوی ورطوی یعنی ملیکو چه تان دیخناو غم مکوه مون بطا هم او ستا تا لغداران هم بچکوه خوی اوستا خذا چه دادی نورو پاتی کی دون کو سرابا و روستو پاتی کی گی مون با دادی کلی پا خل کو بانه دبران عذاب را کوزو زکچه دیو بدا ملدی اموږ د دقیق تبعشوي کلی سہکارا نه کي دا, دا قلمند او د فارا تر سفرې خود دي او د مدیان خلکو ته مو ده هغوی رور حضرت شعیب علی سلام اور ولی گو نو هغور ته وي چې ای جما تاسو د الله پاک عبادت کوئ او د قیامت اور زنا غیر اساتئ او عمل کے فساد نہ مکہ وی نا کوئی حضرت شعیب علیہ السلام درو جنو گانو زلزلے را غیر کل نو پخپد کورونو کے پھل مخی او عاد و سمود محلاکل او دغ تباہی خو درت داغوی د دا باقی پات کورونو نخکارا دا او شیطان ور تخفل بد کارونه خاستغ کارا کڑیو نو د سامیلار نه ایمانی کڑیو سارا د دی چو خیاران او قارون افران او, او همان مهم هلاکل او هویت حضرت موسی سرګند نه خې او رسولی او غوی په ملک سرکشی کاولا او زمونږ د نیو کنه اون تخت دې شو نو مونږ هاری او تن پخپل پخپل ګناکه راونیوم نو په چا باندې مو وګد سي لې راوستا لکه عادیان شو اوسوک يوي چې راونیول تک سمودیان شو اوسوک مو پومزکه کې نه نستل لکه قارون شو او اوسوک مو ډوب کړل لکه فرعونیان شو او الله تعالی پر باندې ظلم نکولو خو دیو پخپلا په قانون او زیادې کولو چا چې د الله نه بغیر ځان له نور دوستان نیولې دي د هغوې مثال به جوړه دی چې هغه ځان له یو جال جوړ او په کورونو کې کمزور کور د جوړي کور دی چې ريدي په هدلې الله پاک هغه ټول شی زونه معلوم دي چې دیو د الله نه بغیر بل نه کوي او هغه د قدرت او د حکمتونو خاوندې او دا هغه مثالونه دي چې مونږ خلق چی دا اللہ تعالی او تاوراو او پدې باندې هغه خلق په هیګي چې د فوه خوندان وي الله تعالی اسمانونه او مزه دیر ډېر په مناسبه طریقہ پیدا کړې دي پدې کې مؤمنانو لپاره غټ دلیل پروت دی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 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إن الذين ظلموا منهم وقولوا وقولوا آمنا بالذي أنجل إلينا وأنجل إليكم وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا وَمَا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا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 ان فی ذلک الرحمه وذکر لقوم یؤمنون اوس د پنځم ورو تر ترجمه اے نبی کوم کتاب چې تاسو د دواه په ځای راغله ده هغه ډیر لولا او د پا پابندی ساته مون سری د بشاررم نه او د نام مناسب و کارونو نه من کوي او خدای پا کیا دلډېره غټه خبره ده او اللهستاسو په کارونو پوه دی او عاممو کتابیانو سره په سخت نام بلکې په مناسب طریقه ته سره بحث کوئ چېڅوک په کې زیاته وکي نو اخو بهله خبره او تاسو دا واي چې زمونږه پاره کتاب هم ایمان ده چې مون تراغله ده او په کتاب هم چې تاسو تراغله ده او زمونږه اوستاسو معبود یو ده او موږ د هغور ټول حکومت منو او هم دره شمو تا تا دا کتاب را اولے گو نو چا تا چه مون پا خواه کتاب ور کرو اس حغوی پا دی کتاب هم ایمان راوڑی او پا دی مشرکانو کې هم زنی خلق پا دی کتاب ایمان راوڑی او زمون دا آیتونونا خود کافرونا بغیر نور سو کنکار نکوی او تدین اورంబే نہ چری تا کتاب لستے ہو او, او نہ دی پرپھل لاس لکھ لے شو جنیدے بات الفراست بضربان شکونا کول بلکہ دا کتاب کو سرگند دلیلو ندی دپوہان و خلقو پسینو کے او زمون د ایتون نہ نور سوکنا بلکہ ظالم انکار کی وین او دی وایم چې په دې پیغامبر باندې دخل کې وګار د غاړه نه چې غیبی نه خې نه را نغلی ورته وایا چې نه خې خدای الله پاک په قبضه کې دي او ذو یو بیرون کې يم چې صفا صفا وې نا کوم اګنی دی دا خبره کافی نه ده چې مون ته دا کتاب را لګلې دی یدیوتہ لو تلشی بے چې په دې کتاب کې لایماندار او فار رحمت او نصيحت پروت ده قل تفا بالله بیني وبینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات والارض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 وَلَا يَأتًاَّم بَوْكَةَ وَهُم ل يَشعُرون يَستَعجِلونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِن جَهَنَّ مَ لَ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 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهَّهُ يَرزُكُهَا وَإِّكُم وَهُوَ السَّمعُ العالم وَلئِن سَأَلتَوم م خَلَقَت السَّمواتِ وَالأَرضَ وَسَخخَرَ الشَّمسَ وَالقَمَرَ ل يَكولَّ اللهَّ فَأَ اللهم يا بسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم والا ان مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ لَا يَعْقِلُونَ او د شپږمې روکو ترجمه اے نبی صلی الله علیه وسلم تور ته وایا چې یاوازي الله زموږ او تاسو ترمن گواهی لبسته هغه ته د اسمانونو دموځ کې هر څه معلوم دي او څوک چې فنا حق باور او د الله نه انکار کوي نو هم دغه خلق تاوان یا او دیو پتا باندې تلوار جوړوی نازاب دراتلو دو پارا او که غی نه تھا مقرر ان نوین نازاب پر د غختو سره راغ له او او دا غزاب پر ناغاهان راشی چې دیو بتری نه خبر قدر له هم نوی دیو پتا باندې د عذاب راتلو تلوار کوي او په دې کې شک نشته چې ده کافرونه په جهنم را تاویږي فکو مورز چی عذاب و فریده برانه او دخپو دلانده نراخور شی یعنی ده هر طرف نبوده دوزخ پا عذاب که گیر شی آخو ده پاک بورتو وی چه تاس و چه سکول پس داگه خون و سکی خوده فکوی ای زمای مندار و بندگانو زمای مزک هره تا دا یعنی پراخه دا نو تاسو خالص زما عبادت کوی هر ژوندے به یوزل خامخه دمر کونسه کی بیا تاسو بټول ما ته فست نه راځي یعنی واپس کیږي به ما ته او چا چی ایمان راولې دي او نه کارونه کوي هغه به په جنت کې پداسه مانو کی ټکاو کړو چې داغه لاندې به ولي به گی تل تر طلبو پکې و گی دغه د کارکونکو کا کسانو د فاره ډیر خاجر دي چاچه سبر لارو او خپل رب ته کولو او ډیر داسې زیند سرشته خپل ځان د روزي سمبال نه ساتي الله پاک غویل لهم روزي ورکوي او تاسو لهم او هغه ارثوري فارس په حد او که اے نبی صلی الله علیه وسلم تتر نه تاسو وکړي چې غذاب څوک دي چې اسمانونو زمزکې پیدا کړي دي او انور اوس فوجوي جوړ کړي دي دی. نو دیو بجواب درکړي دا هر سال لا کړي دي مې بیا دی حکم خو هړول روان دي الله غذاب دي چې پخپلو بندگانو کې پخپل اخواخه د څا ورځې پراخه کړي او د څا ورځې تنګوین الله په هر سړی خپو هدي او کته د دینه تفوشوکړي چې چا د بارانه وبراتو یې کړی نمزکه یې پرې دمړ کېدو نه پس بیا راځوندې کړه نو دیو به دا جواب درکړي چې دا هر سال لا وکړل ورته وایا چې ټول تعریفونه الله فاکل لري خو پدیو کې اکثر کسان نه پوهې دي وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ